والسماوات بطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وَطَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى حقت كلمة العذاب، قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم، قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قاندين فيك فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءواها حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وطال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وطال الحمد لله وطال الحمد لله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 وقيل الحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.ملامح.دقق خير المساله وخير الدعاء وخير النجا